وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْ ثَقَكُمْ لَا تَشْفِقُونَ لِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَفْسَدَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ ستكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهون عليهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإياكم مشار تفادوهم وهو محروم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتدفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَسَّفُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 بَلَغَهُمُ اللَّهُ بِتَفْرِهٍ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ